والتي نتناول فيها تفسير الجزء الثلاثين والأخير من كتاب ربنا تبارك وتعالى وهو جزء عم واليوم بإذن الله تعالى حديثنا عن تفسير صورة الهمزة وصورة الهمزة من الصور القصيرة التي نحفظها جميعا منذ الصغر ولكن ربما لو سألت كثيرا منا. عن معنى الكلمات التي في هذه الصورة ربما لا يعرف معنى يعني لو قلت لواحد ما معنى همزة ما معنى لمزة ما معنى كل لينبذن في الحطمه. ما معنى لينبذن الحطمة فربما لا يعرف ذلك كثير من الناس ولذلك دائما أقول احرص على تفسير هذه الصور لأنك تقرأ هذه الصور كثيرا في الصلاة وتسمع هذه الصور كثيرا في الصلاة فأن بغي عليك أن تتدبرها وأن تعلم ماذا يريد الله عز وجل منك في هذه الصور صورة الهمزة صورة مكية انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة سورة الهمزة إذا نظرنا إلى أوجه الشبه بينها وبين السورة التي سبقتها وهي سورة العصر وجدنا أن سورة العصر تكلمت عن خسران الإنسان وعن سبيل النجاة من الخسران الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر فكل إنسان سيخسر إلا من, من تمسك بسبيل النجات من الخسران بتحقيق أربعة أمور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد فصلنا هذه الأربع في الدرس الماضي إذن الإنسان سأخسر بيّن الله في صورة التكاثر سبب من أسباب الخسران ألا وهو الهاكم التكاثر ناس كتير بتخسر بيخسر ليه لتكالبه على الدنيا لانشغاله بالدنيا عن الآخرة لغفلته عن لقاء الله لغفلته عن الموت فيظل منهمكا في الدنيا منشغلا بتكثيرها والتكاثر فيها حتى يأتيه الموت بغتا فينقله إلى القبور ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر هذا سبب من أسباب الخسراء ثم بيّن في سورة العصر النجاة كيف النجاة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتنصوا بالحق وتنصوا بالصر ثم في سورة الهمزة بيّن سبباً آخر من أسباب الخسراء ألا وهو الهمز واللمز الهمز واللمز وسنبين ما معنى الهمز وما معنى اللمز وما الفرق بين الهمز واللمز فمن أسباب الخسران ومن أسباب دخول النار والإلقاء في الحطمة من أسباب ذلك الهمز واللمز أيضا من أسباب ذلك أيضا وأكد على هذا السبب الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده برضو الانشغال بالدنيا برضو التكالب على الدنيا ونسيان الآخرة والغفل عن لقاء الله عز وجل هل صح في هذه الصورة سبب من أسباب النزول هل صحة في أسباب النزول فيها سبب صحيح كلها روايات في بعضها مقال قيل أنها نزلت في الأخنس ابن شريق وقيل نزلت في أمية بن خلف وقيل في العاص بن وائل وقيل في جميل بن معمر وقيل في غير, في غير هؤلاء ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع يعني لأنه لم يعني يصح تصريح بسبب النزول وإنما اختلفت الروات فنقول بأنه يصح أن تكون نزلت في الجميع لأن هؤلاء جميعا كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يغتابونه ويعيبونه وكما يقول العلماء العبرة بعموم اللبظ لا لا بخصوص السبب يعني سواء نزلت في العاص بن وائل نزلت في الأخنص بن شريق في أمي بن خلف في جميل بن معمر نزلت في أي واحد من هؤلاء المهم عندنا العبرة فالعبرة بعموم اللبظ لا بخصوص إيه السبب وإن كانت نزلت في شخص بعينه لكننا ناخذ العبرة العامة من هذه الصورة كل هذه الروايات في سندها مقال ولكن يتساهل في مسألة أسباب النزول من ناحاة السند يعني ترام أن الأمر لا يتعلق بحكم من الاحكام فيتساهل في أسباب النزول ولذلك تواطر أهل العلم على نقل هذه الأسانيد في أسباب النزول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 تنظر في هذه الصورة إلى بلاغة القرآن انظر إلى بلاغة القرآن في خواتيم الآيات تجد هناك سجع سجع غير متكلف غير متكلف وهذا كما هو متضح أو واضح ويل لكل همزة لمزه الذي جامع مالا ها وعدده يحسب أن ماله ماله أخلده كلا لينبذلنا في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة تجد الفواصل كلها إيه؟ ها؟ واحدة فواصل كلها واحدة وهذا من بلاغة القرآن هذا من بلاغة القرآن قال تعالى ويل لكل همزة اللمزة ما معنى الويل الويل قيل المقصود بها كلمة عذاب وهلاك أو توعد بالعذاب والهلاك وقيل الويل واد في جهنم الويل واد في جهنم كلمة ويل فيها قولا للعلماء القول الأول أن ويل بمعنى شدة العذاب والهلاك شدة العذاب والهلاك القول الثاني ان المقصود بويل واد في جهنم قال بعض أهل العلم واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابك من شدة حل شديد الحرارة عزو الله وقد توعد الله بهذا الوادي أقواما منهم هذه الصورة ويل لكل همزة لمزة وتوعد الله عز وجل كذلك المطففين فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا أو الذين إذا اكتالوا على الناس الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فتوعد الله عز وجل المتطفين بالويل وتوعد الله تبارك وتعالى كذلك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهل وهذا كله يدل, يدل على أن هذه الجرائم وأن هذه المعاصي من كبائر الزنوب عند الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد طيب ما معنى الهمزة قال في معاني الكلمات الهمزة الذي يهمز الناس ويعيبهم بالقول يبقى الهمز بالقول اللي إحنا بنسميه المغتاب يبقى الهمز الهمزة اللي هو مين ها المغتاب اللي بتكلم في حق الناس اللي بطعم في الناس اللي بشتمل الناس من وراهم فالهمزة اللي يهمز الناس ويعيبوهم بالقول واللمزة هو الذي يلمز الناس ويعيبهم بالفعل يعنيлось بالفعل يعني بالإشارة بالحاجب باليد إذا ما, ما إحنا بنقول بقى يقول لك إيه بيقلس عليه بيقلس بيقلس عليه واخد بقى لك بيقلده بيعمل زيه وقول لك شوفه لان لما يجي تكلم تلاقيه صوته مجعرم وقعد إيه يقلس عليه في صوته أو لما بيجي يتكلم تلاقي مش عارف بقه بيعمل ايه بيعمل ايه أو عينه بتعمل ايه أو راسه بتعمل ايه أو, أو بيعمل كذا كذا تبص تلاقيه بعد يحكي بقى هو بيعمل ايه وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه قال, قال ابن عباس الهمزة المغتاب أو المغتاب واللمزة العياب يبقى ايزا الله عز وجل يتوعد كل من يتكلم بالغيبة عن الناس وأيضاً يتوعد كل من يشير بحاجبه أو يشير بيده سباً أو طعناً أو عيباً على أحد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالاً وعدده طبعاً فيه كلام في الحاشية للشيخ عطية سالم صاحب كتاب تتمة أضوال البيان ويل لكل همزة اللمزة ذكر خلاف العلماء قيل ود في جهنم وقيلها كلمة عذاب وهلاك وذكر أن الشيخ اللي هو صاحب أضوال البيان الشيخ الشنقيطي ذكر تفسير ذلك في صورة الجاثية في قول تعالى ويل لكل أفاك أثيم وبدأ يتكلم عن الآيات التي جاء فيها ذكر هذه اللفظ ويل لكل همزة لمزة وأيضا هناك كلام في صفحة 540 و541 كلام كثير لابن الجوز في ساد المسير في الخلاف بين الهمزة واللمزة فقال في القول الأول الهمزة المغتاب واللمزة العياب وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقيل الهمزة الذي يهمز الإنسان في وجهه واللمزة الذي يلمزه إذا أطبر عنه يبقى يعد مع واحد ويقوم عطره ظهره ماشي يقعد الثاني يقلس علي منين من وهو ماشي ملك فده برده يدخل في هذه الاذى وقيل الهمز الطعن في الناس واللمز الطعان في أنساب الناس يقول لك فلان ابن حرام والعز بالله يقعد يتكلم عن اعراض الناس يقول لك فلانه مشيها بطال وجابت عيل مش عارف كذا كذا ويقعد يتكلم في ياخود في الاعراض والعز بالله وقيل الهمزة بالعين واللمزة باللسان وقيل الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم واللمزة الذي يلمزهم بلسانه المهم أقوال كثيرة جدا في هذا الباب خلاصتها أن الهمزة الذي يعيب الناس في المجالس ويغتاب الناس الذي يعيب الناس بحاجبه أو بيده أو نحو ذلك قال تعالى ويل لكل همزة لمزة قال الشيخ عطاه سالم رحمه الله وقد جاء في القرآن كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى بما يدل على أن المعنى متغاير دليل على أن الهمزة غير اللمزة وهذا هو الصحيح ففي الهمزة قال تعالى وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ها؟ همازٍ مشَّاءٍ بناميم مما يدل على الكذب والنميمة يبقى يدخل برضه في مسألة الهمز اللي بتكلم وبينقل كمان الكلام بين الناس اللي ها مسألة الايه النميم الناس اللي هم بتخرب البيوت اللي بتفسد بين الأحبة يبقوا اتنين مثلاً في صفاء واحد ينئل بينهم كلام فيباعد بينهما كما بين السماء والأرض والعزب الله وهؤلاء توعدوا بالويل ومن أسباب عذاب القبر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهم ليعذبان ومن يعذبان في كبير أي لا يعذبان في كبير عند الناس يرون ذلك ليس بكبير ولكنه كبير عند الله كما قال تعالى وتحسبونه هينا ها وهو عند الله عظيم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة ها بين الناس يمشي بالنميمة بين الناس والعزو بالله وقال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب وقال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات مما يدل على انها اقرب للترقص والعيب في الحضور لا في الغيبه فغاير الهمز في المعنى وفي الصفه والجمع بينهما جمع بين القبيحيين او القبيحين فكان مستحقا لهذا الوعيد الشديد بكلمه الويل إذن خلاصة القول احذر ثم احذر من الهمز أو اللمز لا تعيب حد بلسانك ولا تعيب حد بفعلك ما تقلس على حد ما تقلت شيء واحد بتكلم وتقعد تدحك الناس عليه يقول لك فلان بقى بقى يضحك كده وقعد يقلس على ذي فلان بتكلم كذا فلان بمشي كذا يقعد يقلس عليه هذه الحكاية اللي بيسموه التقليد حتى الوقت للأسف في بعض القنوات يجيب لك ولك فلان بيقلد مش عارف ايه وفلان بيقلد ايه وقعد يقلد يجيب ناس ويقلس عليهم والناس تضحك الناس للأسف تضحك على الكلام ده بقى اسمه فن الوقت فن المحكاة والتقليد أو واحد مثلا يفبرق قصة أو يقلف تقليفها على ناس عشان يعيب عليهم زي النكت قولك كان فيه واحد صعيدي مش عارف ايه كذا كذا كذا وقعد يقلس على الصعيضة كان فيه واحد مش عارف ضمياطي بيعمل كذا كذا وقلس على الضميطة ويتهمهم بالبخل مع أن هناك من هو أكرم منه بالك. فهذه غيبة هذا يدخل في الهمز واللمز والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ويل للرجل يحدث بالحديث كذبا ليضحك الناس ويل له ثم ويل له يعمل نكتة على ناس عشان يضحك الناس عليه. فهذا يدخل في الهمز والإيه ها؟ واللمز احذر يا أخي احذر أن يهدم لسانك ما تفعله من حسنات ممكن واحد يقعد يعمل حسنات ويبطل كل ذلك بسبب لسان بسبب أن بقلس على واحد أو بتكلم في حق واحد ولا سيما إذا كان هؤلاء من أهل العلم في ناس بها بتقعد تقلس على أهل العلم وتتكلم عليهم في المجالس وتخوط في أعراض العلماء والعياذ بالله في بعض الطلبة في المدارس بيقع في هذه الخصطة المزمومة في المدرسين يقعد مع العال في الفسحة يقول له شفت الأساس بتاع الرياضة تعال أما قلت لك بي بيمشي إزاي قدام الصبورة وقد قال لك أو مش عارب بيشرح إزاي وبعمل إزاي وقعد يقلس علي وضحك عليه ودحك العال زميله عليه دي يدخل فيه يا أخوانا ها فيدخل فيه الكلام دي في الهمزو والهمزو بقيدية يدخل في ويل لكل هما زاة وهذا الرجل المدرس اللي انت بتقلس عليه ده هيقتص منك اليوم الشخص اللي انت بتألف عليه نقطة الصعيد اللي انت ألفت عليه نقطة بالكزب هيقتص منك يوم اليوم البخيل اللي انت قلت انak ضمياط بخيل هيجي دوة يقتص منك اليوم لأنك افتريت عليه علي. ويل للرجل يحدث بالحديث كذبا ها؟ ليضحك الناس ويل له ثم ويل له قال تعالى ويل لكل همزة اللمزة قال الرازي واعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة وراجعة إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العين ثم هذا على قسمين فإنه إما أن يكون بالجد كما يكون عند الحسد والحقد وإما أن يكون بالهزل كما يكون عند السخرية والإضحاق ممكن واحد بيقلس على واحد بجد عشان بحسده عشان بحقد عليه عشان عايز يهينه قدام الناس واحد تاني بيقلس على واحد بقصد الإضحاق زي ما احنا قلنا فاسألت النكت كده وكلاهما مزمون وكل واحد من القسمين إما أن يكون في أمر يتعلق بالدين وهو ما يتعلق بالصورة أو المشي أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهي غير مضبوطة ثم إظهار العيب في هذه الأقسام الأربعة قد يكون لحاضر وقد يكون لغائب يعني ممكن واحد بدحك الناس على واحد إيه موجود بحرقه قدام الناس واحد واحد قاعد قدام الناس قاعد في جلسة وهو بقى يقعد ايه يستلقف واخد بالك يشتغله واضح ما ايه تاني عليه ما عرفش بقوله ايه تاني يعني واخد بالك يسلى عليه حاجة تانية بتتقال يقعد بقى يسلى عليه في القعد يضحك الناس عليه على كلامه على اسلوبه واخد بالك فهو حتى لو حاضر وهو بعيب عليه دي برضو يدخل فيه وقوله تعالى ويله اللي كله مزات ايه اللي همزن. طب الكلام ده زي كان موجود طبعا اذا كان غائب يكونه اشد اذا كان غائب يكون ايه اشبت. لانه جمع بين حكتين جمع بين السخرية والاستهزاء ويه والغيب يبقى مصبت ومصيبة بها ده اخد بالك يبقى اما ان هو يسخر منه في حضوره وإما أن يسخر منه في غياب واخد بالك وده للأسف يقول من يوم مدرسة المشاقبين طلعت والعال شافوها والكلام ده بيحصل في المنطقة ترى اللي قاعد يشرح والله قاعدين يقرسوا وراه من وان واخد بالك وقاعدين يقلسوا عليه هو وعطلهم ظهره وبيقلدوا مدرسة المشاقبين ده كله ولي عزو بالله حرام وغيبة واللي يشوف الكلام ده وسكت عليه مشارك في الجريم يعني انت لو في فصل والإيد زميلك بيعملوا قلة الأدب ديت إنهم يسخروا من المدرس ويقلسوا عليه ويقلسوا عليه من وراء إنت يجب عليك ان أنت تنكر هذا الممكن تنصحهم الأول تقول له يا ابنة نسمعت درس في صورة الهمزة بيقول ويلوا لكل همزة الهمزة فأنتوا كده متوعدين بنرجى هنم فإذا ما اتقتوش ربنا سبحانه تعالى أنا سأخبر المدرس عنكم ودي ما تعتبرش بقى غيبة بعد كده ترضعهم عن ذلك تخوفهم واخد بالك فإذا لا تسكت على هذا المحر إيه وطبعا والكاركاتير برض لو إن فعلا واحد بيرسم في جريدة كاركاتير بيقلس به بي على شخص على وزير واخد بالك على رئيس على واحد معروف بين الناس فيكتب الكاركاتير وقلس عليه بهذا الأمر دي برضو يدخل في هذا البيئة قال قد يكون لحضر وقد يكون لغايب على التقديرين فقد يكون باللفز وقد يكون بشرط الرأس والعين يبقى مش شرط باللفز بس لا حتى لو هو ايه ها عمل غامزة بعينه كده واخد بالك لو ام عمل لواحد واخد بالك ها يعمل لواحد كده يعني ايه ها او يقول له عقله تربات تتو خلاص دي, كل دي كلها تدخل في الكلامة مجرد ما يعمل بييده كده يبقى هو عصده ان دي مجنود دي, دي اشارة معروفة عند الناس انها كده يبقى مجنود مفوت يعني الترفي مفوت عقله مفوت حتى لو ما قالش عقله مفوت حتى لو ما قالش عقله مفوت مجرد ما يعمل بييده بس يبقى يدخل في ايه في ويله اللي كله مزاة ايه ها اللي هو مزاة واذا يتقالوا على التقدير فقد يكون باللفز باللسان وقد يكون باشاره الراس والعين وغيرهم وكل ذلك وكل ذلك داخل تحت النهي والزجر انما البحث في ان اللفظ بحسب اللغه موضوع لماذا فما كان اللفظ موضوعا له كان منهيا بحسب اللفظ وما لم يكن اللفظ موضوعا له كان داخلا تحت النهي بحسب القياس الجليق وقال الصديق حسن خان وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى أصل واحد والطعن وإظهار العيب ويدخل في ذلك من يحاكي الناس اللي هي مسألة التأليد في أقوالهم وأفعالهم بيقلد الصوت بيقلد المشي وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منهم ليضحكوا منهم خلاصة الكلام الهمز المغتاب اللمزة العياب في الوجه وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهم طبعا أنا جبت الكلام دوة لأن فيه كلام مهم وفيه فوقت قال تعالى ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده لاحظ بعد على طول ويل لكل همزة اللمزة يعرفنا الرجل اللي بيعمل همزة اللمزة يعني بيعيب الناس بيحقر الناس بيدحك الناس على الناس بعدها على طول قال لك إيه؟ الذي جمع مالا وعدادا ليه بقى؟ لماذا ذكر المال بعد الوعيد الشديد للهمزة لماذا ذكر المال قال لك لأن الذي يحمل على احتقار الناس هو المال هو المال وهو اللي بيحقر الناس ده واللي بيحتقل نفسه بيصخر منهم شايف نفسه لكن لو واحد فقيره على قد حاله يقلس عن الناس لا إلا زكان أقرع ونزي ده حاجة تانية بق واخد بالك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه العائل المستكبر واخد بالك تلاقي أقرع ونزي وقعد يقلس عن الناس وهو مألسه واخد بالك لكن يرمي الناس بداء هو فيه لا ما أقول لك هو ممنوع من الغن وممنوع من الفئير واخد بالك لكن هو الفئير طبعه أن يكون منكسر ما يكونش ايه ها؟ ما يكونش متكبر آه ليس عنده ما يحمله على احتقار الناس لأنه هو في المكفير والناس أصلا هيا اللي بتحتقره لفقره لكن قد يكون عظيما عند الله عز وجل فهي ممنوعة من الفئير ومن الغنج لكن احنا بنقول هنا هو لذكر المال لأن اللي بيحمل على احتقار الناس والسخرية من الناس ايه كثرة المال كثرة المال بيفتكر ان معاه فلوس يشتري بها اي حاجة حتى يشتري بها الناس واخد بالك في واحد يقعد في مكان يتكلم بفلوسه وهو ما بعرفش تكلم على بعض وتلاقي الناس بتسقفل هم ما هو هم بسقفل ليه لفلوسه هم بسقفل فلوسه خلاص فهو فاكر بقى طالما معاه فلوس يتكلم في حقه فلان ويدوس على فلان ويصخر من فلان ويعيب في فلان رجل معاه فلوس محدش قدر يكلمه فالذلك ربنا توعد أمثل هؤلاء قال تعالى ويل لكل ومزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده أي معنى جمع مالا وعدده يعني, يعني أحصى عدده ولم ينفقه في وجوه الخيج واضح؟ قاعد ايه يعده ويمنح حق الله عز وجل طبعا لو ان الله اعطاك مالا وقديت حق الله فيه فلست بمزمون منت عليك زكا بتطلعها تقدر تساعد واحد فايلي بتساعده بتعمل صدقة جريبة بتعملها خلاص لكن واحد قاعد يكنز المال ولا ينفقه في وجوه البرك قال الإمام إن الذي يحمله على الحط من أقدار الناس هو جمعه المال وتعديده أي عده مرة بعد مرة وشوف يا أخي عده مرة كنزه مرة بعد مرة شغفا به وتلززا بإحصائه لأنه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواء في واحد فاكر أنه مش هيتعز إلا بالإيه؟ بالفلوس كل اعتماد على فلوسه ومن اعتمد على ماله قل وزل وضل اللي يعتمد على, على, على عقله يضل يعتمد على الناس يزل يعتمد على ماله يقل أما من اعتمد على ربه متوكلا ما ضل وما ذل وما قل أبدا ومن يتوكل على الله فهو حسب لكن هو فكر نعزه في الفلوس فكر نعزه في السلطان ولذلك سبحان الله يخونه ذلك أحوج ما يكون إليه يخون هذا أحوج يريد أن يدفع كل مال ليعتز به فلا يزداد إلا زل لا يزداد إلا زل شوف أنت اللي بسموهم رموس النظام السابق شوف جمعوا مليارات هم كانوا بجمع المليارات دي. فاكرين أن يعزوهم في المليارات دي أن طول ما الفلوس دي معاهم يحسبوا أن ماله أخلادة مش, هي... مش هيزولت خزافي كان كاتب على السلاح الدهب مسدس دهب كله دهب كاتب عليه كده الخالد أبدا الفاتح أبدا الفاتح أبدا شوف يا أخي سبحان الله ففعلا كان يظن الواحد منهم إن المليارات دي بيجمعها عشان تخلدوا في الدنيا عشان تزيدوا عز فأتاهم الله من حيث لم يحتسب كان السلطان سبب في إذنالهم وكان المال سبب في سجنهم يقول لك جهاز الكسب غير المشروع وده قضية وده قضية وده قضية وده مطلوب منه مش عارف تعود كم مليون وهي السجن مش عارف قد ايه عشان جهاز الكسب غير المشروع يبقى اللي زاله ايه ها فلوسه اللي زاله فلوسه هو ربنا بقوله هون الذي جمع مارا ها وعدد بعد وكان بدوس على الناس بيعيب على الناس واخد بالك يتاري على الناس يقفوا بمطور صحفوا بقولك خلهم يتسلوا خلهم يتسلوا واخد بالك آه لغاية ما الناس بدأت الوقت بتتسل بالفرج عليهم الوقت سبحان الله سبحان الله فإذن ظن بسبب هذا المال أنه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواه فكلما نظر إلى كسرة ما عنده منه انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه فش حد فوق أبداً هو فوق الناس كله فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضاً كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى ها؟ وجمع فاوع <تصفيق> وجمع فاوع ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير ايه منوعا المصلي المصلي تلاقي مفيش فيهنا امراض دي نمرود نمرود لما يجمع الفلوس ويعدها يبدا يتكبر شوف جمع فاوع طب حاله ايه لما تجيله مصيبة أو يحصل له بلاء تلاقيه هلع هلع خاف وترعب خاف على فلوسه وتبقى روح فيها ومتعلق فيها وتلافظه تسيبه أو يسيبها وإذا مسه الخيره ها منوعا تعالى بقى يجي بقى مثلا تبحبح شوية تلقى بقى العزو بالله ينصى ربنا سبحانه وتعالى ويعود يجي وراء الشهوات وراء الملذات ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبه عقوبه على الهمز ان تصيبه عقوبه على الهمز واللمز وتمزيق العرض لانه غروره بالمال انساه الموت وصرف عنه ذكر المال قال تعالى يحسب ان ماله اخلده يحسب يعني يظن يظن ان ماله الذي جمعه واحصاه وبخل بانفاقه مخلده في الدنيا فمزيل عنه الموت اه سبحان الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرض يصيب القلوب اسم مرض الوهن اسم مرض ايه يا أخوانا؟ مرض الوهن قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد ولا انزع عنا الله المهابه من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال ايه حب الدنيا وكراهيه الموت حب الدنيا وكراهيه الموت دي نفسيه الانسان الحريص على الدنيا نفسيته انه بيكره الموت اه خايف خايف على ايه على الفلوس خايف على الفلوس لو, لو سمع ان واحد غني زيه كان بيعافل بورصه ولا بتاع جالوا الكبد تلاقيه تعب ترعب وخاف وممكن ما يروحش يزوره يخاف لا يجي له فيروس زيه واخد بالك تلاقيه والعص بالله ما يدخلش المسجد آه من يوم ما يلبس البدلة والجرفطة وما يدخلش المسجد يخاف لا تتكرمش يخاف لا يدخل المسجد يوقف جنب واحد فقر يجيله فيروس الفقر والعزو بالله فتبصت لأيه نفسية عجيبة نفسية المتكبر المتغطرس الحريص على المال دي نفسية عجيبة فيش أحسن من التواضع فيش أحسن من المال يكون في إيدك ما يكونش في قلبك إن المال ما يغيرش نفسيتك يزيدك يزيدك تواضع لله سبحانه وتعالى ان انت تكون اوصق بما عند الله مما في يدك فيش احسن من كده والله قال يظن ان من هو الذي جمعه احصاه وبخل بانفاق مخلده في الدنيا فمزين عنه الموت ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى يطغلي أن رآه استغنى لما اغتنى نسى ربنا لما اغتنى نسى نفسه. كان لئن نساناً يطغى أن استغنى كلام ده كله فين في الذي لا يؤدي حق الله لكن يفرض راجل غني وعنده سيارة ومشاء الله عنده مال ولكنه يؤدي حق الله دي ليس بمزبوط نعم المال الصالح ها للرجل الصالح تقول لمن ترى رجل طيب وبتؤدي ما عليك فانت في خير وقال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الله اكبر الله عز وجل ينزل هذا المال بقدر لأن الانسان ممكن يطغى بالمال فربنا بيعطي سبحان الله ما يصلحه دون أن يطغى ولذلك بعض العلماء كره طلب الزيادة من المال ما تقولش يا ربي وسع علي بالمال ليه لأن ممكن لما ربنا يوسع عليك اللي يحصل تطغى ممكن لما ربنا يوسع عليك بالمال تنسى ربنا أنت بتشوف أحيانا واحد تلاقيه ربنا أعطاله مثلا المال على قده كده عنده مثلا دكان ولا حال وربنا مبارك له أهم حاجة تقول يا رب اللهم بارك لي فيما رزقتاني وزدني علما ما تقولش زدني مالا زدني إيه علما لأن زيادة المال ممكن تطغى فاتبصت له واحد ربنا سبحان الله ربنا يصل حياته وحياته مترستأة ومتبارك له فيها هو بقى طق في دماغه يباحبح يوسع يفتح على نفسه فيفتح على نفسه من هنا لعادي يصنفاجر ولعادي يحضر درس ولعادي يفتح مصحف تليه مشاكل دبت بينه بين قريبه وأهله وعياله تليه حياته تقلبت مع أنه ممكن الأول كان بياكل الكفاف وكان ربنا مبارك له في كل حاجة وكان عنده وقت وكان صدقات لله وكل حاجة بيعمله لكن هي الإنسان كده سبحان الله ولو بسط الله الرزق لعباده اللي يحصل لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر المعاشا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بقول اللهم ارزقني كفافا وقنعني بما رزقتني وقال قد أسلم من أس قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتا دي نعمه دي نعمه ان ربنا رزقك قال تعالى واذا انعمنا على الانسان اعرض وناب جانبه نصلي العفو والعافيه نعوذ بالله من فلوس تغير النفوس صح اي الله نعوذ بالله من من فلوس تغير النفوس أخذ بالك تستعيذ بالله من ذلك و... ودايما تسأل لله البركة اللهم بارك لي فيما رزقتني أهم حاجة البركة في اللي ربنا رزقه لك مش أهم حاجة التوسعة لا أهم حاجة البركة قال تعالى ويل لكل همسات اللمس الذي جمع مالا وعدده يعني عدده يعني أحصاه وجمع أو عاه يحسب أن يظن أن ما له أخلده كلا قلنا لما تسمع كلا دي تعرف أن الصورة مكية كلا ودي كلا لم تذكر إلا في النصف الثاني من القرآن صح ولا المعلومة دي خطأ ها. كلا لم تذكر إلا في النصف الثاني من القرآن وفي الصورة المكية في الغالب كلا. وكلا كلمة رضع وزجر كلا كلمة ايه رضع وزجر يعني ايه كلام ده يعني ليس الأمر كما تظن يا من تظن أن المال سيخلدك يا من تظن أن المال سينفعك وسينقذك من عذاب الله كلا ليس الأمر كما تظن كلمة رضع وزجر لما توهمه من أن المال ينفعه كلا العقاب لينبذلنا في الحطمة كلمة لينبذلنا يعني يطرحن ويقذفن في الحطمة المال مش هينفعه طالما غفل عن الله وبعد عن الله يبقى هتجيله سورة التكاثر وصورة الهومز لكن لو لحق نفسه يبقى عنده سورة ايه اللي في الوسطون كانت صورة ايه عايزك تابع بقى عايزك بعد كده تسمع ان شاء الله أخوك عليه النهاردة هيجيب كده الصور دي مع بعضها الهاكم والتكاثر يبقى دي سبب الخسران الدنيا والتكالب على الدنيا دي سبب دخول النار الغفل عن الله طب ازاي أنجو ها؟ عندك نصيحة ايه صورة العصر إلا الذين يمنوا عنه الصلاحات والحق والتصب الصبع طيب إذا واحد قاوح وصم مع اللي في دماغه ومن تفعش بالمواعظ ديت تيجي له صوره الهوامه ثاني بقى تيجي زي بتقول لا ينبذنا في الحطمه ينبذ شوف كلمه ينبذنا يترمى يطرح يطرح ينقى يقذف وده دليل على الاهانه والعز بالله كلا لا ينبذنا في الحطمة وهذا كما فعل بابي لهب قال الله تعالى تب تدى بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراتوه حمالة الحطف في جدا حبل من المس الشهد من الصور إيه ما أغنى عنه ماله إيه وما كسب ما ننفعوش في حاج طالما بعد عن ربنا وغفل عن الله وحارب ربنا سبحانه وتعالى المال مش هينفعه الدنيا مش هتدفعه في أي شيء يقول الله تعالى كلا لينبذن في الحطمة كلا كلمة رضع وججر لهذا المتواهم أن المال سيخلده وسينقذه من عذاب الله الله عز وجل يقول له كلا ليس الأمر كما توهمت لينبذن أي يطرحن ويقذفن في الحطمة ولاحظ كلمة لم يقل كلا ليدخلن في وإنما قال لا يقذفن لا يطرحن لا ينبذن ودي دليل على التحقير والتصغير والإهمال حاجة بتترمى حاجة بتترمى والعزو بالله ليه بقى؟ لأن الجزاء من جنس كان يهين الناس فأهين كان بيحق للناس ويلو اللي كلهم زادن إيه؟ اللي هم ساتن. فيروسه خلته يحتقل الناس يدوس على الناس فكان الجزاء من جنس العمل زما حقر الناس يتحقر زما أهان الناس يتهان زما دس على الناس يترمى في جهنم والعزو بالله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل جزاء الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الظر يطأهم الناس بأقدامه زي النمل الصغير الناس تقعد تهرس فيهم يوم القيامة ليه لأنه كان متعاظم على الناس كل لهم بذنى في الحطمة كما فعل بأبي اللهب كما ذكر في الحطمة الحطمة اسم من أسماء النار وسميت حطمة لأنه يحطم بعضها بعضا من شدة الغيز ومن شدة التواهد بتحطم اللي يترمى فيها بتدخدغوا فالحطم اسم أسماء النعم وهي تحطمه وتكسره طيب برضو ليه الجزائي من العام؟ لأنه كان بيحطم الناس في الدول بصت لقيه بفلوسه يحارب الناس ممكن يخليه واحد يفلس لو واحد مثلا نزل قصاده في السوق مثلا في السوق ولا حاجة يخسر يدمر ممكن يخسر عشان يضمر اللي قدامه ممكن يخسر عشان يضمر اللي قدامه اخذ بالك يقول لك انا ضمر فلان وبعد كده قلم الخسارة بتاعتي فلانه كان بيعمل مع الناس كده نفس الاسلودة سبحان الله النار تحطمه النار تحطمه والعزب الله فالجزاء من جنس العام كان لهم بذلنا في الحطم وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ اسلوب وَمَا أَدْرَاكَ للتهويل والتفخيم لأمر النار مش اي نار مش اي حُطمة اه انت بتشوف البركان في الدنيا بينفاجر ينزل يحطم القرى باسره لا ده البركين بتاعت الدنيا ده كله وكل نار الدنيا مهما حطامت بيبقى مش عارف كم جرام تي مش عارفت النتيبين ولا بتاع كم جرام بس تمزل تفجر مش عارف كم كيلو حواليه ده ايه ده قنبلة تخيل بقى جهنم القنابل بتاعة الدنيا دي الزرية ومش عارف ايه الكلام ده كله كل نار الدنيا دي كلها ما تجيش جزء من كم جزء من سبعين جزء من نار جهنم شوف تخيل ونزلك فعلا اسمها ايه حطمة فزا كانت القنبلة بتحطم بلد أمال, أمال الشازية من مر جهنم تعمل ايه بقى الـ الـ الشازية اللي ربنا قال انها ترمي بشرار ها كالقصر انتعرف الشرار كالقصر يعني ايه يعني الشرارة منها بمدائن كامل مدائن بدوى الشازية منها بدوى واخد بارك فاديه النار كلا لا في الحطم ادرك من تدمير. تدمير له وليس له في الحطمه ادرك من الحطمه شوف نار الله الموق... معلش النار الموقده نار الله أضاف النار إلى الله عشان يقول لك مش زي ايه نار مش نار الحديد والصلب مش نار تسونامج مش نار بركان مش عارف ايه لا ده دي مش نار بركان ولا نار مصنح حديد وصلب ولا ناركم بلا هيدرجونية ولا, ولا زرية ولا, ولا يسلح ناوي ده دي نار الله شو بقى تخيل النار اللي, اللي أضيفت إلى الله دي شكلها إيه يبقى دي دليل على شدة التعذيب وشدة الهواء التهويل لهذه النار كلام ده كله عشان إحنا نخاف يا أخوان كلام ده عشان لما تيجي تقول بلسانك حاجة عن حد تفتكر ويلون ويلون لكل همزات اللمزة لما تيجي تعمل حركة تقلس بها على حد تخاف تخاف وتفتكر ويلون لكل همزات اللمزة لما تجي تخفل عن ربنا والدنيا تشغلك عن الله وتبعد عن ربنا تفتكر يحسب وأن ما له أخلادة كلا لينبذن لينبذن في الحطمة لما تلاقي واحد غاني بتكبر ويقول للواحد هدمرك هاعمل فيك شايف ايه قول له يا اخي اتق الله ربنا بقول في القرآن كلا لينبذن في الحطمة وما أدركب الحطمة نار الله المقادة خاف على نفسك خاف اوعد حطم حد اوعد ضمر حد لان دي جزاء التدمير في نار جهنم وما ادراك من حطم نار الله اضيفت الى الله للتفخيم والتهويل ليست كنيران الدنيا فهذه نار الله الموقدة كلمة الموقدة عن المشتعلة المستعرة المتوهجة كما قال الله تعالى كلا انها لها نزاعة للشوى النار ديت والعزو بالله صهدها بس الصهد بتاعها بيخلي الجلد يدوب الجلد يدوب كده ويعني نصلى الله العفو والعافية وجلد ايه؟ ده الجلد مسيرة جلد الكافر في النار مسيرة سبعين سنة شوف الجلد دي بقى صهد النار يدوبه صهد النار يدوبه نار الله الموقدة أي المستعرة كما قال تعالى كان لأنها لظة نزاعة للشواء الشواء اللي هي فروة الوجه جلد الوش نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة بتنهش في الجلد وتنهش في العظم الغيط ما توصل لفين تطلع على إيه على القلب على الأفئدة طب ليه ليه خاص الأفئدة؟ طب ما قالش إنها تأكل الجلود زي ما قال في الآية الأخرى كلما ناضجت جلودهم بدأ لهم يقولوا الجلوداً غيرها إيه؟ ليذوقوا العذاء لا هنا قال لي قال لك لإني دي نفسية المتكبر الكبر كان فين؟ فين الكبر؟ في القلب احتقار الناس وإهمة الناس بيبدأ منين؟ من القالب الأول قبل ما يقلس بلسانه وقبل ما يتأمز بعنيه كان إيه اللي بيحصل في قلبه كان بيحتقر الناس دي بقلبه فلذلك العضو اللي اتمالى كبري ده النار ايه ها؟ تروحت شوية النار تروح لغاية عنده لأنه هو دي الأساس كما جاء في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب اوعى تترك زرة كبر في قلبك فان القلب الذي فيه زرة كبر ان الله حرم على النار من كان في حرم على الجنة ليدخل الجنة من كان في قلبه مثقل زرة من كبر اوعى تتكبر اوعى تسخر من حد بقلبك اوعى تهزأ من حد بقلبك شوف تطلع على الافئده خشطه الافئده بالذكرى مع كونها تغشى جميع البدن كل البدن هيتفحم كل البدن هيتاكل من النار لكن يخص الافئده مع كونها تغشى جميع الابدان لانه لانها محل العقائد الزائغه والنيات الخبيثه ومنشا الاعمال السيئه الكبر واحتقار الناس واخد بالك كل دي منشؤه فين ها منشؤه فين في القلب وقيل لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها لأن الفؤاد ألطف ما في الجسم وأشد تألما بأدنى أذن يمسه أي أنهم في حال من يموت وهم لا يموتون قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا القلب يقول في واحد يقول لك مات بالسكتة القلبي مجرد ما يقوله شكة في قلبه إيه اللي يحصل؟, اللي يحصل يقول لك جلطة في القلب خلاص يموت يبقى سبحان الله ليه يبقى ليه خاص القلب لأن موت القلب موت للإيه للبدء هو ساعات الموت اللي بسموه موت إكلينيكي واخد ذلك بيفضل نايم على جهاز التالي لكن القلب في إيه في ناض لو القلب خلاص وقف خلاص انتهى يبقى القلب دي أساس الحياة في, في الإنسان فلذلك خصه الله عز وجل بذلك يبقى النرض هتيجي تاكل قلبه بس مع إنها تاكل قلبه مش هيستغيق لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم عنهم ايه من عذابه شرتاح لا يموت شوف ربنا بقول ايه لا يموت فيها ولا ايه له ميت ولا حي حياة كريمة ولعزبالله وقيل المعنى انها تعلم انها تعلم بمقدار ما يستحق كل واحد من العذاب وذلك بامرات عرفها الله عرفها الله بها يعني بتنهش في القلوب على حسب اللي كان في القلب كله على حسب الكبر اللي كان في قلبه يتعذب بسببه إنها عليه قال تعالى كلا لهم بثلنا في الحطم وما أدركا في الحطم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة يعني على القلوب تصل إلى القلوب وتطلع عليها إنها عليه مؤصبة معنى إنها عليه مؤصبة أي مطبقة مغلقة جميع أبوابها لا نافذة فيها ولا يستطيعون الخروج منها ما يعرفوش يهرب مطبقة اللي ترمى بترمى من فوق ما فيش فيها أبواب ولا شبابيك تخيل بالله عليك أنت أحيانا بتخش أوضة يقول لك ما فيش فيها باب ولا شباك ما فيش مقفولة تبص يقول لك ده أوضة عاملة زي الإيه؟ فرن أوضة عاملة يقول لك ده صهد يقول لك اصل ما فيش فيها تهويه ما فيش فيها منفذ ما فيش منفذ تخيل بقى جهنم اللي اوقد عليها 1000 عام و عام و عام كما ذكر في بعض التفاسير اوقد عليها 1000 عام حتى حتى ابيضت عام حتى احمرت و عام حتى اسودت نصلي على العفو والعفي شوف تخيل دي بقى ما فيش منفذ لا مراوح ولا مكيفات ولا مرتبات ولا شبابيك ولا شبابيك مطبقة عليهم مطبقة عليهم أول ما يدخلها خلاص بتتأفل ما عادش تفتح وإزاي يقول إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة عليهم أبوابها جميع الأبواب لا نافذة فيها فيش فيها شبابيك ولا كلامت ولا يستطيعون الخروج منه يترامى من فوق العزو بالله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جالس فسمع وجبة سمع ارتطام فقال لأصحاب أتدرون ما هذا عارفين صوت إيه اللي تخبط ده رزعة زي يقدر كده تهد حاجة وقعت حاجة تخبطت في الأرض قال لهم تعرفوا إيه قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن استقر في قارها اصل الله العفو والعافيه اللهم انا نعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من اي عمل يقربنا الى النار اللهم بعد بيننا وبين النار واعتق رقابنا من النار الله عليهم مؤصده كما قال الله تعالى عليهم نار مؤصده وقال تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم ها فيه حتى ربنا بيقول ايه سارهقه صعوده قال لك صعوده دوت جبل في جهنم الـ الـ الـ الـ الكافر يكلف بصعوده يتقال له كده عايز تطلع من النار اطلع اصعد الجبل ده فاذا وضع يده عليه اكلت اكلت يده فذابت يده فسقط في قعر جهنم كل ما يحاول يطلع ايده دوب ينزل ثاني كل ما يحاول يطلع ايده دوب ينزل ثاني والعجب قال إنه عليه المصدف في, في عمد ممددة يعني ما في عمد ممددة فيها قولان للعلماء القول الأول في عمد ممددة من العلماء من قال إن في هنا بمعنى الباء فالمعنى في عمد ممددة أي بعمد ممددة يعني ربنا يقول إيه جهنم مغلقة بعمد ممددة عشان أقرب لك المثال أي قبل ما يعملوا لباب الصج والسجوريت كان زمان جد وجدة كان عنده محل المحل دي كانوا بيقفلوا بباب خشب وبعد ما يقفلوا بباب خشب كان في حتة حديدة كده فيقفلوا الباب بالخشب وهم حطين الحديدة وقفلينها بالقفل صح؟ أهي دي بقى دي, دي, دي عامد ممددة فكأن ربنا بقول إيه إن جهنم مقفولة وكمان معناها مقفولة ده ما حتط لها كمان إيه؟ أعمدة أعمدة من نار مقفولة بها شفت أنت زي اللي يقفل حاجة حديد وقوم لحمها قفلة يعني كأنها مش مفتوحة خالص متبرشمة متبرشمة خلاص معمولة باللمبة اللحم دي معيش مفتوح فهو ربنا أقوله كده في عمد الممددة إنها عليه مؤصدة طب مؤصدة بإيه يا رب مؤصدة بعمد ممددة كل كل اللي بابها لها سبعة أبواب لكل باب منها منه ها جزء مقسوم يعني كل باب له مجموعة هتروح له زي ما ربنا بقول كده وصيق الذين كفروا الى جهنم زمر فكل زمر بتروح لباب معين يدخلوا من الباب ايه اللي يحصل بعد كده ها يتقفل وتبرشم خلاص يتقفل بالعمود بتاع ايه بتاع النار ده يبقى في عمد ممددة اي مغلقة بعمد ممددة والعمد او او العمد عمد أو عمد جمع عمود والممدد هو الطويل فالمعنى أن النار على أهلها مؤصدة أي مغلقة مطبقة بأعمدة طويل زي ما احنا ذكرنا زي الدكان الأديم اللي هو بتقفل بالحديدة دي القول الأول القول الثاني بقى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة يعني اللي جوه النار هم اللي محتطين في عمد إيه؟ ممدد يعني النار مقفول عليهم وإيه كمان وهم مقفول عليهم في توابيت من نار جهنم يعني يتجاب الواحد ويتحط في عمود حديد وإيه كمان وتقفل عليه تخيل بالله عليك بقى كده إن حاجة واحد بيرمي حاجة في النار فقامت مش, مش رمها في النار كده هي لا ده عمل إيه جاب علبة حديد وقام حطيتها فيها وقام عمل إيه رمى العلبة جوه النار رمى الصفيحه جوه النار شفتها خلب دي دليل على شده الايه هو لما يتحط في النار والله يتحط في عمود حديد وترمى في النار اشد ها لما يتحط في عمود حديد اشد لانه مش هيعرف يتفلفص مش هيتفلفص ولاحظ ان هم في الحميم ثم في النار ها في, في, في إذ السلاسل في أغلالهم إذ السلاسل إذ الأغلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يبقى متغ... متسلسلين ومتأربقين و... ومحتوطنهم كلبشات وكمان إيه وكمان محتوطين في استوان حديد وتترمى فين في النار القول الثاني أن النار أغلقت عليهم وأغلقت ثم أحكم قفلها بعمدة طويل ونحو هذا مما فعله أصحاب بعض المحلات في دنياهم دي القول الأول القول بالثاني قول ابن الجوزة والثاني وقول آخر إن أهل الكفر موضوعون في عمدة في عمد أو في عمدة ممددة أي داخل أعمدة طويلة داخل النار والعياذ بالله نص الله العفو والعافية قال الله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين شوف مقرنين متسلسلين متأربجين يبقى يتحطوا جوة الأعمدة من النار ويتسلسلوا وترموا في جهنم إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك صبورا يبقى في عمد ممددة فيها قولان لأهل العلم كما ذكرت قال الإمام الطب رحمه الله وأولا لقول بالصواف في ذلك قول من قال معناه أنهم يعذبون بعود في النار والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بها ولم يأتنا خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها ولوضع لنا عليها دليل تدرك به صفة, صفة ذلك فلا قول فيه غير الذي قلنا يصح عندنا والله أعلم في هذه الصورة من الفوائد أخيرا الخزي والعذاب والهلكة لكل مغتاب عياب طعان للناس شرار الناس المشأون بالنميمة المفسدون بين الأحب الباغون للبرايل عنت يبقى الصورة دي بتحذر كل واحد بتقول له اضبط لسانك خاف على, خاف على نفسك من لسانك الصورة دي بتقول لك إياك وغيبة الناس إياك وعيب الناس إياك والسخرية من الناس الكيز والعذاب والهلكة لكل مغتاب عياب طعان للناس فشرار عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المشأون بالنميمة المفسدون بين الأحبة اللي بفسدوا بين الناس الباغون للبرأيل عنت تلاقي واحد ظاهر الصلاح تلاقي واحد يقعد يفحره عشان يطلع عيوبه تعرف زي مين زي بتوع الإعلام الأيام دي زي برنامج الحقيقة بتاع دريم وزي برنامج مش عارف ايه بتاع السي بي سي يعودوا يدوروا على البلات عشان يقولها للناس آه بيعود آه اسموه فعلا صح مش الحقيقة الحريقة, الحريقة الحريقة الناس اللي بيدوروا على ما يجيلوش نوغل ما يفضح حد يا اخي سبحان الله دا دين الستر دينا دين الستر دينا دين نشر الفضائل ودفن القبائح ان لما تعرف عبعا واحد ما تنشروش استره ان الله حقيقا ستير يحب الحياة والايه والستر لا دي ما يصدقوا من له شفت زي, زي, زي الكلب اللي بدار على العظماية اول ملال عظماية يقعد يلحس فيها ويعض فيها ولذلك لا تتابع مثال هؤلاء تتابعش الناس دي اللي بتفضح الناس والعزو بالله شو بقول لك إيه؟ الباغونة للبراء العنت الناس تبقى قاعدة صافية يتفنن زي عكرها ويجيب ناس عكرة واخد بقى نكي يجيب ناس عكرة والعزو بالله يعودين كي الحديث ويعودين يتكلم مش عارف عن الإسلامين بإيه وده يتهم دي بإيه ووالأخير نص الله عز وجل لأن يكون مصير هؤلاء كمصير صاحب قناة الشعانين اللهم أرنا فيهم ما أريتنا في صاحب قناة الشعانين عارفين بتاع الشعانين حد عارفه أو اللي مش عارفه آه الشعانين إلا الفراعين واخد بلا لك الله أن تكون أن يكون مصير هؤلاء كهذا أيضا من فوائد هذه الصورة أن سبب الهمز واللمز والترفع على الناس وازدراء الناس هو المال وطول الأمل فيحمي الإنسان على السخرين ويلوا لكل همزة اللومزة الذي جمع مالاً وعدده طول الأمل يحسب أن ما له أخلادة شوف طول الأمل اللي عنده فاكر أن فلوسه يشتربها الناس فاكر أن فلوسه يتكلم بها عن أي حد فاكر ان عشان معاه فلوس يفتح قناة وقعد يسيبه يشتم في الناس وقعد يجيب فضايح وصور ويقعد يلزق حتة من يوتيوب هنا على حتة مش عارف من توطر من هنا على حتة من ايه وقل لك أنا عملت برنامج وقل لك الإعلام الكبير واخد بالك ففكر عشان معاه فلوس يقدر بقى يصخر من دي والتريع على ديوة والكلام ده كله إذن اقرأ صورة الهمزة اقرأ صورة التكاثر اقرأ صورة العصر دي تكلمت عن سبب الهلاك وسبب النجاة نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم أسباب الخسران وأن يجعنا وإياكم من الفائزين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علمه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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلت علينا بذنوبنا من يرحم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مع دنا واجعل حتى زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أنزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنا الغلاء والوباء ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوافق لكل خير ومن أراد ببلادنا سوءا وشررا وفتنه فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم انصر من نصر دينك وشريعتك اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنه نبيك اللهم انصر من نصر شريعتك يا رب واخزل من خزل دينك يا رب اللهم انصر من نصر الدين. واخذل من خذل الدين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم أنجي إخوانا المستضعفين في سوريا وآلنا في طغية سوريا بأسك وعقابك إله الحق اللهم كما أريتنا آية في الظالمين من قبله يا من قلت وقولك الحق ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اللهم آلنا آية في طغية سوريا اللهم آلنا فيه وفي جلوده بأسك وانتقامك إله الحق